بسم الله الرحمن الرحيم حاملين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصل الآياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمة مما تدعونا وَقِيلَ آذَانُنَا عَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَكُمْ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ الذين لا يبتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الشالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتقفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا ذلك رب العالمين وجعل فيها راسئ من وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استغى إلى السماء وهي أتقالوا فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقَوهُ سَغ شماتٍ فِي يَوومَنِ وَأَوح فيِي كلُ سماء إِ أمرهاَا وَوزَيًاَّ السماء الُّنْي لِن صافِي حَاحِف وَ ذَلِكَ تَ قَذير العزيز العم فَإِن أارَُ فَخُلْأَ ضَغتُكُْ صعقَة ممثل ل صاعقَ فيِي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 أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا سرسرا في أيام محسا لنذيقهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا والعذاب للآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وندينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يودعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم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 ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسدين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعسبوا فما هم من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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شهيدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلق جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون فقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس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 ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجلوا للشمس ولا للقمر واسجلوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكسروا فالذين عند ربك يسفحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون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 أفمن يلقى في النار خير أم من يكي آبنا يوم القيامة اعملوا ما شكتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما داءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمير ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لك مغفرة وهو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا فشلت آياته أعدمي وعربي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 فن مِ صادحًا فَلَنفس وَمنْ أسفلَهَا وما أ رَبّكَ بغََّامِ للبير بلَهِ وَدو المساعاتِ وما تخخُدُ مِ ثماتٍ مِ أكمَانها وَما تقلُلُدُ مِن ثمراتٍ منِ أأَكمَانها وَماَا وما تحمل من قث وَلا تَغَّ يع وَيوومَ يولاده ع شكان قالوا آمنا كما منا بشهير وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنوط وَلَئِنْ أَنقَنَاهُ رَحْمَةً مِّمَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّهُ لَيَقُولَنَّ مَا هَذَا لِي وَمَا أَحْضَرَهُ الشَّاعِدُ قَائِمَةً وَلَئِن إلى إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فهو دعاء علير قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم جمرتم به من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفل ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لطاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط